وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا مبارك فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلا هذه او هذا استكمال لدروس شرح عقيدة السلف في أصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله وكان هذا شرحا قديما ثم توقفت عنه وأحببت أن استكمله في هذه الغرفة المباركة فإن شاء الله تعالى ستكون هناك مراجعة على ما مضى من كلام الإمام الصابوني رحمه الله ثم نستأنف باقي المتن وكما نعرف أن الإمام أبي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن النيسابور الصابون رحمه الله كان من ائمة السلف رحمه الله وكان يلقب بشيخ الاسلام ونسبته الى الصابون قيل بانه كان بيت كبير في نيسابور وقيل وقيل أنه نسب إلى عمل الصابون وكان أبوه رحمه الله من كبار الفقهاء في عصره والإمام الصابوني رحمه الله هو محدث فقي عالم جمع بين العلوم وكان في عصر كثرت فيه البدع والخرافات والشركيات والطوائف كثيرة فكان في عصره الحاكم بأمر الله الذي يسمى الحاكم بأمر الشيطان وكان أيضا أبو إسحاق الإسرائيلي الذي كان رأس الأشاعرة في عصره وأيضا المقتدر وهو كان رأس الروافد وغيرهم من آئمة الضلال والفساد في هذه العصور فظهر رحمه الله تبارك وتعالى بين القرن الرابع والخامس الهجري أي بين سنتين ثلاثمائة و انتهى او توفي في ما يقرب من سنة تسع وأربعين أو قريب من ذلك وترجم له كثير من أهل العلم وبينوا فضل هذا الإمام ومما يستشهد لعقيدته الصحيحة هذه العقيدة التي ألفها على منهج أهل السنة والجماعة وسماها عقيدة السلف أصحاب الحديث وبينت ذلك بتفصيل في ما مضى من الدروس لمن كان حاضرا منها أو فيها والإمام رحمه الله كغيره من الأئمة المصنفين بدأ هذا الإمام وقلت أنه بدأ كغيره من أهل العلم مصنفه بمقدمة وكان هذا عهد أهل العلم جميعا عليكم السلام ورحمة الله أن يصنفون مصنفا يبدأون فيه بمقدمة فيها سبب التأليف وفيها المنهج الذي يسيرون عليه في مصنفاتهم فبدأ رحمه الله بمقدمة يبين فيها منهجه وهذه العقيدة ثابتة عن الإمام الصابوني رحمه الله بإسناد متصل إليه وقد سردت هذا الإسناد في أول محاضرة قديما ولأنه يطول فليس هناك حاجة إلى ذكره مرة أخرى لكن المهم هو مراجعة المقدمة سريعا حتى نفهم المراد من كلام المصنف رحمه الله فقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعو دعوهم إليها بركاتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموا من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الباب والأبصار والله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق وفي رواية بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرجل والحق بمنه وفضله هذه مقدمة الإمام رحمه الله يبين فيها منهجه وسبب تأليفه لهذه الرسالة وهنا بينت مسألة مهمة في المرة الماضية وهي أنه لما ذكر ذهابه, ذهابه إلى بعض المدن والبلاد ثم سافر إلى بلاد الله الحرام أي سافر إلى مكة وسافر أيضا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بقوله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام ذكرت هنا أن الإمام ربما قصد بقوله وزيارة قبر نبيه أي زيارة مسجد النبي وإنما تكلم بذلك لشهرة هذا الأمر فقط لأن من المعروف عند أهل السنة والجماعة أن أن المسلم لا يسافر إلى قبر ولا يتجه إلى قبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحالة إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر منها مسجده صلى الله عليه وآله وسلم أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشد إليه الرحال لأن الذي يشد إليه الرحال مسجده وبالتبعية يسلم المسافرة أو المار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فهذه سنة لذلك اعتذر بعض أهل العلم للإمام الصابوني أنه ربما وقع في ذلة قلم أو خطأ وارد على ما يكون فيه بعض أهل العلم أو بعض العلماء لكن الذي ينظر في عقيدة الإمام رحمه الله يعرف أن هذا مجرد خطأ لم يقصده الإمام الصبوني رحمه الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي وأيضا بيّن صلى الله عليه وسلم بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في أنهم تركوا العبادات واتجهوا إلى القبور للطواف بها والتبرك بها والدعوة إليها فضلوا وأضلوا لذلك لا يجوز لأحد أن يسافر بنية الذهاب إلى القبر وإنما الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهنا يبين رحمه الله أنه سئل من بعض الإخوان ونرى كثيرا من أهل العلم في تصانيفهم يذكرون في المقدمة أنهم سئلوا من بعض إخوانهم أو بعض أصحابهم في جمع بعض المسائل سواء كانت هذه المسائل فقهية او عقائدية او في غير ذلك من مسائل الشر فهنا الشيخ رحمه الله يقول سألني اخواني في الدين ان اجمع لهم فصولا في اصول الدين اي في الاعتقاد لان العقيدة اصل فاذا سار الأصل ثابتا صحيحا صلح باقي الفروع أما إذا لم يصلح الأصل فسد جميع الفروع وهنا يبين ما هي الأصول التي يريدون أن تجمع لهم فيقول التي استمسك بها الذين مضوا من آئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وبين بأنهم هدوا ودعوا الناس إليها في كل حين دائما يدعون إلى طريق مستقيم وهذه السلفية أو منهج الثنة الصحيحة دائما أئمة الدين يدعون إليها ويبينون عظمتها ويكون فيها دائما دعوة قائمة فقال ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين وهنا يحذر من البدع ويحذر من ما وقع فيه بعض الذين فعلوا أشياء أوقعوا أنفسهم وغيرهم في مخالفة الشرع لذلك بين أهل العلم أصولا راسخة في هذه العقيدة وهي عقيدة السلف رضوان الله عليهم وبين أنهم أي أهل العلم والآئمة من السلف رضوان الله عليهم ولو في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وهذا يدخل أيضا في الولاء والبراء الذين يعتقدون في غير السنه الصحيحه وينكرونها عليكم السلام ورحمه الله فالائمه رضوان الله عليهم من السلف من ومن بعدهم من تبعهم بإحسان ولو في من يتبع هذه السنة الصحيحة وعادوا من خالفها وحذروا منهم فبين بذلك اصول الاعتقاد او اصول الوصول الى فهم هذا المتن او هذه الرسالة يتكلم بكلام عام يبين فيه ما سيكون في داخل هذه الرسالة فبعد ذلك قال فاستخرت الله تعالى واثبت في هذا الجزء وهذا من السنة أننا إذا قدمنا على شيء نستخير الله عز وجل في فعل هذا الشيء والاستخارة دائما في الطاعات وليست في المعاصي أو الذنوب لذلك كان إذا أراد أحد أن يصنف كتاب استخار كالبخاري رحمه الله كان لا يضع حديثا في صحيحه إلا اختسل وصلى واستخار وغير ذلك من السلف رضوان الله عليهم فكانت أحوالهم دائما تخبر عن معتقدهم وباء ذكر هنا أنه في هذا الجزء ثبت في هذا الجزء ما تيسر منها أي من هذه العقيدة عقيدة السلف على سبيل الاختصار لم يشترد أن يجعل هذا من المطولات وإنما جعله من المختصرات التي بها يتم النفع الأعم ويصل بقارئه إلى المطلوب لأنه قال بعد ذلك رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار لابد أن يكون صاحب القلب الصحيح هو الذي يستطيع أن يفهم هذه العقيدة أصحاب الباب وذوي الأبصار ثم دعا وقال والله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرجل والحق بمنه وفضله فهو بذلك بينا كما قلت منهجه في هذه العقيدة منهجه في هذه العقيدة التي ينتفع بها كل مسلم ويستفيد بها كل أحد ثم بعد ذلك ذكر أو بدأ في المتن أو بدأ في رسالته وأول شيء, أول شيء بدأ به معتقد أصحاب الحديث في صفات الله تبارك وتعالى وهذا لأن كثيرا من الفرق الضالة اختلفت في اسماء وصفات الله عز وجل وضلوا وأضلوا بتأويلاتهم الفاسدة وتشبيهاتهم وتجسيمهم وتحريفهم وغير ذلك فأوقعوا أنفسهم في الضلال والهلاك لذلك كان أول شيء يتكلم عليه الإمام الصابوني رحمه الله هو معتقد أصحاب الحديث في صفات الله وقلنا أن المراد من أصحاب الحديث هم المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعون لهديهين الذين ساروا على منهجه فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من السلف رضو الله عليهم لذلك كانت سنة الصحابة يؤخذ بها لقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فاصحاب الحديث المتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عملا وفهما وحفظا لذلك كانت عقيدة السلف أصحاب الحديث هي عقيدة أهل السنة والجماعة لأن أصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة وهذا اسم من اسماء أهل السنة والجماعة فكان الإمام رحمه الله يقول معتقد أصحاب الحديث في صفات الله معتقد أصحاب الحديث في صفات الله عز وجل قال قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول بالرساله والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله صلى الله عليه واله وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه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 وَلَا يُكَيِّفُونَهُمَا بِكَيْفٍ أَوْ يُشَبِّهُونَهُمَا بَأَيْدِ الْمَخْلُوقِينَ تَشْبِيهَا الْمُشَبِّهَةِ خَذَ لَهُمُ اللَّهُ فهذا كلام الإمام رحمه الله في بيان معتقد أصحاب الحديث في صفات الله عز وجل الصفات التي أنكرها كثير من الفرق الضالة ووقعوا في التأويل الفاسد والتحريف والتشبيه والتمثيل والتعطيل فكل هذا يندرج تحت التعطيل والتشبيه إما مشبهة وإما معطله وكل يندرج تحته طوائفا وفرق يتكلمون في صفات الله تبارك وتعالى بغير علم وبغير هدى فضلوا وأضلوا كثيرا من غيرهم لأنهم لم يتبعوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحذر من التكلم على الله بغير علم والله تبارك وتعالى أثبت لنفسه في كتابه أسمائه وصفاته وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته من غير تكيف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ووجب علينا أن نتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الخوض فيما لم يذكره الله تبارك وتعالى ولا رسوله والأحاديث كثيرة كثيرة في ذلك وسيأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل التكلم حول كل حديث بمفرده وقد بيّن الإمام الصابوني رحمه الله المسائل بتفصيل وتكلم عن الفرق الضالة ورؤوسهم وبيّن المنهج القويم الصحيح وهذا من أجل الكتب وأنفعها للمسلمين في فهم صفات الله عز وجل وفي فهم أصول يفترض أن يعرفها كل مسلم قال رحمه الله قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة هنا وصفهم رحمه الله بأن أصحاب الحديث صفتهم ماذا صفتهم متمسكون بالكتاب والسنة ودعا لهم وقال حفظ الله أحياؤهم ورحم أمواتهم وهذا دائما من أدب أهل العلم وما يكونون عليه من العلم والفضل دائما يترحمون على من كان قبلهم من أهل العلم والعلماء ويدعون لمن في عصورهم فقال يشهدون لله تعالى بالوحدانية اي انه هو الله الحق المتفرد بالالوهية وليس كما يظن بعض الفرق بأن التوحيد هو أن الله هو الرب الخالق المدبر هذا خطأ وإنما توحيد الألوهية هو بأنك تعتقد بأن الله عز وجل هو المتفرد بألوهيته لا تشرك معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا تتقرب إليه بقبر أو بوثن أو بصالح أو بغير ذلك كالذين يفعلون حول القبور وبالأولياء وبغير ذلك ويقولون ما ندعوهم إلا ليقربون إلى الله زلفا يتحيلون على الشرع ويكذبون على الله ويظنون بذلك أنهم مخرجون من النار وإنما لم يحقق شرط التوحيد وهو العبادة أي الإخلاص لله عز وجل في عبادته أي توحيده والعبادة تسمى توحيدا فلما يقول الإمام رحمه الله يشهدون لله تعالى بالوحدانية الشهادة معناها الإقرار باللسان والتصديق بالقلب تصدق بقلبك وتقر بلسانك بأن هذا حدث وعندما تنطق الشهادتين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأنت مقر بها ومصدقا لها في قلبك وتنطق الألسنة به أو بهذه الكلمة فالوحدانية لله عز وجل والتوحيد كما قسمه أهل العلم قديما إلى ثلاثة أقسام توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ومن اعتقد في توحيد الألوهية فهو على خير أما من اعتقد في توحيد الربوبية دون الألوهية نعم اجتهادي وهذا من استنباط أهل العلم لنصوص الشرع ولهم سلف فيه من الكتاب والسنة يعني الأصل فيه أنه مذكور في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة كما جاء في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالله تبارك وتعالى ذكر الألوهية وذكر الربوبية بقوله الله وهذا يندرج تحت الألوهية نعم ورب وهذا يندرج تحت الربوبية ومن الذين كانوا يتكلمون بذلك ابن جرير الطبري رحمه الله وابن منده وغيرهم وهم أسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى وأول من عرف الوحدانية بقوله لا معبود بحق إلا الله هو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وهذا إمام صحيح العقيدة كان اماما في التفسير والعقيدة والحديث والتاريخ وكان من السلف الاول او من الاوائل الذين تكلموا في هذه الامور ردا على الشبهات التي تثار والفرق في عصورهم فهذا تقسيم يجحده الأشاعر وغيرهم وينكرونه ويسمونه الثالوث وكان هناك مناظرات كثيرة حول هذا الأمر بين أهل السنة وبين هذه الفرق وقد أثبت كثير من أهل العلم أن هذا التقسيم له أصل في الكتاب والسنة ولو تتبعنا الآيات القرآنية لرأيناها تأتي في ذلك وهناك رسالة أذكرها للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عبد البدر حفظه الله في هذا الامر اذكر اسمها الما اذكر تقسيم التوحيد او الرد على من انكر تقسيم التوحيد او ما اشبه ذلك وهي رسلة لطيفة وفيها اذلة كثيرة جدا لمن اراد ان يرجع اليها أشاهد أن الإمام الصابوني رحمه الله تكلم في هذه المسألة حول صفة من صفة أصحاب الحديث ذكر أولا أنهم متمسكون بالكتاب والسنة والكتاب هو القرآن والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية والصفة الثانية التي ذكرها لاصحاب الحديث الذي إذا رأى الشخص هذه الصفة فيه يدعو الله أن يجعله من أصحاب الحديث أنهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية كما قلت ليس كأهل الكلام أو الأشاعر أو غيرهم من الفرق الضالة يقولون بأن توحيد الألوهية هو أن الله هو الرب فهذا يكون فيه قصور في الفهم وعدم قياد للنصوص الشرعية لأن هذا التقسيم الذي قسمه أهل العلم للتوحيد يبين أن الذين يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بالألوهية لا يدخلون في مسمى الإيمان وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذين أنكروا الربوبية كثير إلا قليل منهم وجحدوا والله تبارك تعالى قال نعم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أن يؤمنوا في توحيد الناس يؤمنون كثير في توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد ماذا الألوهية لم يحققوا شرط الإيمان الكامل أو شرط التوحيد الخالص لذلك كان توحيد الربوبية يعترف به حتى فرعون وحتى الجبابرة واعتذروا بذلك فبين الله تبارك وتعالى ما هم عليه فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هم أقروا بها في نفوسهم لكن في ظاهر الأمر يجحدون فما أدخلهم ذلك في الإيمان وذكر ذلك الشيخ محمد بن عبدالهاب في رسالته القواعد الأربع أظن في القاعدة الثانية بأن المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وما أدخلهم ذلك في الإيمان لذلك من صفة أصحاب الحديث أنهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية الخالصة بالوحدانية الخالصة نعم ربما القاعدة أو ما أشبه ذلك أذكر يعني الله المستعب ثم ذكر رحمه الله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة وذكر جمعا بين الاثنين وهي الرسالة والنبوة والرسالة والنبوة منهم من جمع بينهم وقال هما سواء ومنهم من فرق بين الاثنين وقالوا بأن النبوة أشمل من الرسالة من حيث الأشخاص فقالوا فالأنبياء كثر والرسل منهم ونوع منهم لكن يمتازون عليهم بأنهم كلفوا بتبليغ الوحي الذي اوحاه الله إلى من خالف من اعداء من اعدائه تبارك وتعالى لقول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فالاختلاف يطول في الفرق بين الرسول والنبي حتى منهم من قال بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وذكر وهذه فائدة طيبة للإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات قال النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله به معي يا إخوة هذا الكلام فيه فوائد من شيخ الإسلام رحمه الله النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله به فإن أرسل إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول أفهمت يا إخوة أم أعيد أم أفصل فيها يعني هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله وله وجه للقبول يعني أقرب الأقوال قال وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله أو يعمل بالشريعة قبله يعني أرسل وكان هناك شرع موجود وإنما لم يرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالة يعني هو يرسل فقط نبي الله آدم عليه السلام آدم هو نبي وليس بالرسول وأول رسول هو نوح عليه السلام لذلك كان آدم عليه السلام نبي فقط وليس رسول لأنه لم يبعث برسالة إلى أحد وإنما أرسل ولم يدعو أحد أو لم ينزل بشرع جديد أو أشبه ذلك فكان نبي فقط أما نوح عليه السلام فأرسل إلى قومه وظل فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم فلذلك كان نبي ورسول والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من من أولو العزم الخمسة كانوا انبياء ورسل أم مريم هي صديقة لكن ليست نبية ليست من الأنبياء ولا ليست من الرسل والله تبارك وتعالى قال أنها صديقة من الصالحات لكن لا تدخل في مرتبة النبوة او الرسالة وليس هناك دليل من ادلة الشرع الصحيح تثبت ان سيدة مريم لها درجة من النبوة او الرسالة لكن الراجح فيها وما وعليه اهل السنة والجماعة انها من الصالحات و صديقة صديق سيدنا ابي بكر صديق سمي صديقا لانه صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم معي يا أخوة طيب بارك الله. فهذا يعتبر ما يكون فيه بين الفرق بين النبي والرسول والشيخ رحمه الله قال من صفات أصحاب الحديث أنهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة والنبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب العرب من نزرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والنبي صلى الله وسلم هو خاتم النبيين وأرسل للناس كافة وليس المجال هنا لشرح أو لكلام حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليس يعني يحدها وقت كهذا قليل لكن العبرة هنا بأن نعرف معنى أشهد أن محمدا رسول الله وكما ذكر الإمام محمد بن عبداللهاب رحمه الله في كتابه الثلاثة أصول بأنه معنى شهدتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وَاجِتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَا وَزَجَرُ وَأَلَّا يُعْبَدُ الله إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ هذه شروط لتحقيق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلإذا حققت هذه الشروط إذن أنت تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا لذلك هذا أو هذه الشروط تقوم على الاقرار والعمل تصدق وتقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وتعمل بإقرارك هذا في طاعته وفي تصديقه وفي اجتناب ما عنه وزجر وفي عبادة وفي عبادة الله بما قد شرعه لنا وبما وصل الينا من الاحاديث الصحيحة لقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فلذلك كان واجبا على كل مسلم ان يسير على ما قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم به وضحة إخوة وضحة الشروط او شهد له بها وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله اي في كتابه تبارك وتعالى او في غير ذلك مما نص عليه الشرع أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح واشترط هنا الصحاح الأحاديث الصحيحة الآثار السابتة لا يؤخذ العلم إلا بالدليل الصحيح وبالأحاديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه أيضا صفة من صفات أهل الحديث وهذا معتقد من معتقداتهم يعرفون ربهم بصفاته التي أخبر الله بها في كتابه ونزل بها وحيه عليه السلام وهو جبريل أو شاهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته والسنة والقرآن وحي من عند الله عز وجل والله تبارك وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن مسائل ولا يتكلم فيها حتى ينزل الوحي فكان ينزل الوحي بالقرآن والسنة معه وإنما القرآن لفظه من عند الله والسنة لفظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه أي الرجال وهذا يعتبر كلاما حول الأثانيد وصحتها والنظر فيها واصحاب الحديث اكثر الناس دراية بعلم الرجال والبحث في درجاتهم وطبقاتهم ومعرفة احوالهم ومعرفة المقبول من المردود وقال ويثبتون له جل جلاله منها ما اثبت لنفسه في كتابه نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه لا نزيد على ذلك ولا نقل عن ذلك وأيضا قال وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الدين وهذا هو معتقد أصحاب الحديث رحم الله من مات منهم وأحفظ من بقي منهم نعم اللهم صل طيب ساكمل ان شاء الله باقي كلام الشيخ رحمه الله في مسألة اعتقاد اصحاب الحديث في صفات الله في المره القادمة ان الله حتى يعني تتم الفائدة ان الله تعالى الامر على استيعاب اكثر فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في ديننا وارزقنا العلم والحلم إنه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين مبارك الله فيكم على حسن إنصاتكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت